قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أن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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسوله زوال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا